إنا سمعنا أختنا شيئا عجاب قالوا كلاما لا يسر عن الحجاب قالوا خياما علقا فوق الرقاب نادوا بتحرير الفتاة وألفوا فيه الكتاب وسموا طريقا للتبرج لا يضيع الشباب قال الرشاقة والتطور في غياهب يا اختنا انت العفيفة والمصونة بالحجاب أنت الكريمة والعزيزة بالحجاب يا أختنا إن الطهارة والكرامة بالحجاب يا أختنا هذا كلام الحاقدين من الذئاب يا أختنا هذا نباح لا يؤثر بالسحاب أعداء ديني لا يريدون الحجاب يا أختنا صدرًا تذوب ببحره كل الصعاب فالجنة المأوى ويا حسن المآب والنار مثوى الظالمين لهم عقاب